ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فان تصرفون ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذَرُوا وَاضِرَةً وَذِرَاءَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 ولتمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ام من هو قانتا اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه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 وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ